وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالصَّمَاءِ وَمَا بَنَى وَالأَرْضِ وَمَا طَحَى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زك وان قاد خرب من دسم كذبت ثمود بالطغوان إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا قَدْ ضَلَّ فَكَذَّبُوهُ فَاقَرُّ وَلَا يَخَافُ قُبَغًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَنَغَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَقَّى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَانْسَ نُيْرُ قَوْلِ لِلْعُصْرَى وَمَا يُغْنِ عنهما لو اذا تدا ان علينا الهدى وان لم نل فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّى